ثمانية وعشرون استمع إلى الأعداد واعدها، ثم أكمل الفراغات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر